لا على كل الوصال دم صوتي القصاعد يا صلاه انت في قلبي واذا ودك تعال شوف الغار والله تاكل ما نسيتك رغم ذاك البعد طال حتى شعري ما قدر يتشاهد تظن الصد في شرعي حلال لفت اليوم نجلة جاملة العشق تهتز باسباب رجال ورغم هزاته تراني شايلة لكن اسمح لي أنا سؤال كان في ضحاش ماني سألك ودي أعرف بس يا صعب المنال منه غاري في البشر يستاهدا الإجابة ما أبي. سوهيا والسحايا وامطلها من عظيم الشوق جاتك تغازل جابها شعر على جرحي وقال الاماكن كلها مشتاقه